وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و من رزقناهم يفقون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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم نعاس أمانة منه وينزل وينزل عليكم من السماوات اللي يطهركم به ويذهب ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط علاقاتكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم, آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلة ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أثما فثبتو فثبتو وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفِي لَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ